أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون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 فَلَمَّا عَتَوْا مَنَّهُ وَأَنَّهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَئِنْ بَعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ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 فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا يَأْتِهِمْ يأتهم عرض مثله يأخذوه 110. ألم يؤخذ عليهم ميتاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه